وَإِنِّي كُلَّمَا دَعوْتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعوْتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعوْتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا إصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَاسْتَغُشَوْا ثيَابَهُمْ وَأَصَرُوا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 ويمددكم بأموال وبنى ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالكم لا ترجون لله وقارا. بالكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم ألم تروا كيف خلق الله سمع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَائِطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما حطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا, فأدخلوا نارا فلم يجدونهم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 رب اغفر لي ولوالدي وواردي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجعل ضالمينا إلا تبارا